الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهنا نستعين على أمور الدنيا والدين إن شاء الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه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 إن يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحظوا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى لأنفق ذو من سعته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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فِيهَا فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا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 سورة السني الاحذانات معا سورة طلاق بالجيرة يا يهان نبي إذا طلقت متوهرا جل كم رعبا تهاي سورة دفن المدينة وعائشة مثا هي سودة لي أنت رسوله عليه السلام وكل ولا كل مدينة المنور سورة عاية ذه هذا لبيه ثمن عاية دو. دور هذا شيء حداي مساكوب له مدنية. وحي صورة تا مدنية، فهى صورة دوّات عباطة، أحكام هي تشريعها هاي، وسانون الصوردهم من الدين جاوحي وبدنيه، هنا التشريع يكهر الله، أما إباداتك، أحنا معامل ده أما معاملاتك اللي يعضهم ريسك بحيسة، أما مديك عضهم هك بحيسة، أما ده أما تربيةده، أما توجيهها، هري ما هتسوي صوردهم من الدين يكهر لهم، فني وحى ملك الله عم لماذا قفاً إثقابتاً أرجو ما هو ذي قادة لكي وعيك هذا شيء دلاغ أولاكساً أي سريعات أغساها ولو دلاغ أبغض الحلال إلى الله أبيه وحيالها إله أبغضاً دلاغ أبغضاً إسهل وصداً سهدنا دلاغ سنجل ويقال أي بيك هذا شيء هبكي سنوائي في المنتي دلاغ هديم يسأو صوغلو وحيالها كبلاناية وعيك بتاية بدا الله فوري هنا يدى ترسطه إياه يضع أوفوراً إياه النفقية حاسية لا نيسو كوري أي كعيدة بحضة إياه لا نيسو إياه هذي ماشا عخوري جير سياريار اللي كلا تستوي بحيث بمجندي سحصاء المهده كهذا شيء أحيما النوعات والبلن بي سورده كهذا شيء وحي سورده وركيا ضياب كلكوب اللي هماركو هربا ضلاغ ضلاغ النوعه أي تلمنتين تحدي لغه فتن وايه بناناه هاي عليه سيدي الصلاق في في المال وابغضوا الحلال لله وهي لها برنامج يبون عبي هاي سببك هو ودلاقه وحا كدسه ورت ريبشنا يدمايه خيرشنا يا دمايه لبا روحه افتورني ودغن واخ قضينه هو افتورنا لبا دون هو افتورني لبا دي ديبه وا ضيع مايان حب خناريه مام لو إبليس إيا المعصير إيا خطرنا اللبض بحالي سويس فعاك لا تاهدنا كدر ميسا قولانك وعيو قدومي إيدادك إنو إشتعل هذا ومدى هذا سورة آل عمران بينكس ومرميس واعتصروا بحضر الله جميعا ولا تفرغوا كل فلك حساسية إيا إفقونتي إيا النعب عدل مايو سلا لا بعضلاء قهدين لجسر سوا يوابناه يو يا عيش لكن سهل إنو اي مادا حلال ما سهلا إيا عيار إنو قدوا حلال ماها كل كذباتوني كذلت لنا يأودك أيوه نغري وحقنا حلال هدي لنا جمر حقنا لجوا نكسي مركا في ضلاقة ثالثة هذا شيء ضلاقة أنا وناكسة نينا راي ك شيء يا فيلم من إنتو واحد أمرتي هنا marka وناكسة قادم ومركا ودصع بالوالي هذا نسي وناكسة ليشود أيوه ولا بدك iktago doodo aan noqoto mid carreeedaa oo waafaqsan qofba qof kale uu xaq marinayo oo dhibaatooyinka ugu yarahay kala taguna sidoo kale inuu noqdo go'rta wada jirid la waayo taasay mu'miniinta amartay oo sida mashruuca inuu ekaado oo waa ilaahidiye aan laga bixin ee balaaqii iyo iidadi sidii لها loo wado dhaqmiiraha amal loo kale tii laha raadi wajidiisay xadii kolka waxa rabbi adoomaha faray in ay ku xignadaan sariicado oo waxa loo jideeyay ay ku ekaadaan iskana إن waxan loo jideeyeen waxa rabbi raga aaladana u fiitilmay oo uu ku waaniyay dad أفرت اللعبض ما كوري ستا سنبلض لا غناي هذيل لوال الرعي و الجيران و قونسي ما ديا بو كابر متعلم تا قران كو ينسي و هو يا اختلاف تكواد اللقاد يا وعدي و لوانيناي و بق خلافك يا بو قايو دوه مركا نيكا دوه مرايس اني كعذاب مودنيسا لو شيغايا و بلنتان لا غار منكن حقك ديباتاو او تيماداي مظهرات نبات جليد على مسامينا، لكن خو سالك عاجزي نايا، ما برك الله جوايا ولا كام صايا، كل شيء نوالك جوا، وأحقد رنت عمري، ويدانا، مركا كراه عالمنا يوال كراه عال، كراه ما يمد لف جرياء مهيب جيع جح جيحة، أحتاديب الأردم ليوه وحلو مصلحين أيون، يا ما هو حد يجي فالمي جلا يا ما، صدق على مركا أيام فيع ويدا قدر لا بجدي يمد منك هو أهلة لقد قلتها لليها وفقا قلتها للي أفر تات الله بكتبها تلاقي منها واسمعوا مع معي قول الله تعالى وَاللَّا تِتَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ نادها أدرحتان يقول حق وذكي إلتاقها يقول حق وذكي إلتاقها يوم تدخل الله قبطنا يونيك حق ليسوا مغللة فإدوهن أرتواني هدو أنفعاً لبضيعاً نوان في الملاجعي laga tagi mayo janis la siimay ee iyo dooguri iyo riqaabadi guud iyo ilaalinta iyo warhankii hore ay jirto ay in baa dadarka loo diwaayeeyo waa laga amusaayo dibaatee weeydu markaa taasoo wahjiruunna fil malaajiin kasadhad waxaa way hadribuun fa'iduhunna wahjiruunna fil malaajiin wulriduhunna tabda hada bay midunku wasanto faina ba'nakum لا تو وسنايسي ما أدو أدو من أحد بريه ورودو من جرتي إن أدمك عن لبسك بل الله حكومه حرامكم ذنب لجته وبكينه يلجها جاي غفين الكذبة كعروبك عدو أوتيل هذا معده بين لوده هذا والدي محارك أيتي لتعطي على الما إلى هذا يرفعين ضعناكم فلا سبقو عليهم سبيله صباح مركب وحم في عواية مركب سووا إيمان ليس فضعوا حكما من أهله وحكما من أهل labad guddi asamataalis barleeg ku darayay ila wuxuu yaboahay in yiri daa islaahi wafiq leh beenoma hadaan labaduu daadii laban nabadoona madbaad ku daafayay taliskiimay laba bukato kale waxa weeyey laba akhyaara oo allaka baqaysa oo dhagandona haday talada galan wa hagaajisa laakiin laba wax kala diidanaysaa oo laba إلا تصوت المامي يريد اصلاحا هذى لبد وناقدون يوافق الله بينهما الى مصلحه لبد كونوا وافدين يا ربي ليا افرتا مرحله مشي لا سوق دالاقي اماني ثلاثه مره او يجدنا هل دلقى كليه ثلاثه لفريق راي شددوا دلقوا ان مركريتا فوره مركليه ما بنانا من هات يري ولا يحرم الجمع الطلقه طلاقيه إلا كل من يحارن وحيكسه وهي كيف مرة الطلاق يلاو لوا قرب يلا خلوا واقعي مرك مرك اض اوروري ما يسوق مرة ثانية مبديدا يلا هوا اسكت وهذيادات عارمتي على ذرتها جنت اي مرك اضلاقيه اللي ما خل من كرو مرنا واحد القذك بدل لدين كريماي ما بنانو حل الماء مرك هرك اضلاقيه اللي فورا يروح الوجود هنا ييناك تروح الوجود هنا يينيك ناك تروح الوجود هنا ييجي ما دام ايهم يروح يراه خلاص اضلاقيه وهم asbaabno ku yimaadallarka halka gabadha tanii waa qof dumar waa qof daciif ah waa qof aan weli isku noqon karin oo isku filay inuu xannaanayn karin waxa weeye intay idad dalcada lagu furaaya dalcada intay gabadha xideegi ka dhamaato nafq iyo masruuf iyo gur iyo xannaan iyo kormeer iyo ilaalin ka furay ku leedaa subax ay u dhamaato idadana haddii kan ninkii aroosayta sadax gaadka wallaay ila ka baa sadax baa lugu furay dayacanta iyad kulka caawana min ma guursan karto iday ku jirta yaa na faqayna ya sadax di blori mudada idas waxa laga yaadaa uur yar oo ku bida intii lugu furo in ay sagaal badu iday ku jir xanaaneen ayaa qof hage min kana waa loogu قولك هذا جبل ليدك وقشوا أنت واطفير سن كرتى مسك على إيش بدل كرتى لا علا يحدث بعد ذلك أمر إلى هوا مغلب الغلو هذه أنت لا أبتعد بجديو قلسي ما فيها كره هذه كم منيو يعلش هذاك بلي سيرك كفر كلك وحوي بالقد اللهو فرايو إلى هدك وجودني أيه جباد أنا وادني كنا وادن تعالي أنت لا إملا قادون لقلحي الحدود أول كلك وأحكي رماك على سورة ده موجود بس إيدا الله وحي في الله فينيو، رماك على سورة ما هو تعلقها يا مجابد الجور كلي دم بقى أنا سو عشرين هذه وأحسل إجتارة بيجري، وحكي والله قد دوسنا عليها إننا صبيان كيسكو دارما هدي عورا متفري البرينا متجوز سري، أسيس قال براد كده سيجعل عليه، إيدا الله وحي الله كومو يا أنا صبيان كيسكو دارمي هم من الله هذا ما هو، سأدفع هذا ما تجدذي هذا إذا شر ولا ما تي إنك وجدت شرح دونه ولا يمدلك كل كوعسل عدة أري ما إلى إلا أوجو وأن يبلع عيني لا سورة تسلم تي وحينما كسرت كلا شيء جدتي وضم الكيف يقيدي تي وقف عدة أور لا يقفن أور الحين وولأسولح مالي أجلهونا أي الله نحم لهمن قف كانوا كل حين باللباقي بضنخونش قف دي كل دحين قف هندي كل دحين كان دي كل دحين أمواذ دافت وقت ديقة وقف ويل أنا نبقيارين واقف وير سدح براطلي قوات خسنايان أنا أو سنديقة كل دين أنا دافع متنديقة كل دين وركلين ولا فرينا سدح قرئود سدح عدو كل عليه شويش كده عممرك ادري يا رمي هذا aqamta tashreeqa marka la meel marinayo door jarba surada gudaha ku arki doonta isagoo rabileya subhana wa maytaqilla wa maytaqilla iyada tagula ka wax wey hadii maashi dhalac soo galay qolsimad iyo xasaasiya u badan waxa laga yaaba in kale isku xanaaq in amanninku naqta kabayn sheego ama in naqta ninka kabayn sheegto oo cadaadiga iyo xadiiska wada socoon waya yulaa kala tagayaan gabdhaar ka ninka ninkana sidoo kale gabdha uu san dalilay inuu sheegin kali baa dhawuun jiraan qoysimada lamada qofba inay qariyaan laa loo baahay sheeksheegmadeeda male ay ka fadin ila kayyata jira ayzawajal qolka saa waxa la soo celiyay inta xakamta soconaysay inta kel qabay urida adaawnimada ku timid aawade a tiraa oo guriga la ku dayday ayaa mar marka ad buraysay kay ku dirtay kaatay ku ciiday tirfenay adiguna ma dhin kartid iyadan inay u baxda xalaalumaa qolgaa washe ah akhilaa magan ka Soomaalida ee inta qardha lagu siiyo dalal ayada haynaag la fureefad u geed oo hadii hoodiyan وهذا المعنى كألا برورسي يجبين بالله بيش وهو يحلال ماهوهن الهوحو يا إياقنا بيحن إذنها بيحن لا تخرجوننا من بيوتهن ولا يخرجنا اللهم في هي. با دي هذا يبليل سمايسو وهو مدرس بيب يأفلق هذه اللقوية كانتو أما معصية الزنا قرسو مرك حدود مع كما يلقينا هيا كانتية طبيعة حمارة حقا بابا يوقفها كان لبات هذا سمايح إلا يأتينا بفعيشة مبينة وإلا همكي إليه جيوب إيساكو إيجي ترطان إيساك وحي سوردوك ديكتاي جد حدود إليه اللي جد بايوب أمثلانا وإينا هر ديكتاي ومزيه هر يسرعاد كسي الله بي ألا بابي إيه أياكو إمان دوتا وكأي من قريتين حتى تعنا بربها ورسوله فحسبناها حجابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا صداقة وبالأمرها وكان عقبة أمرها خس عيسورا دورك يا دارقين جل كوك جبر جبئيتك قدرة إله بالله النور الله الذي خلق سماء سمواته إلى صدوره وقائنا مغذوكم يدهي إنه مقونيا لسيء ومن الأرض مثلهنا صدورا نذانا أدوليا إنه لسيء حدن الله ضع صدوره أفرية رانكاس ما ملكك بحصونا يا إنه يسقون يدهي وأودوك مقونيا إيه علمه غور حيو يهدر أودوك يتنزل الأمر بينهن أمر في إله يكذلن دولاية وتضبضى سمن البحث عنها تضبضى أرض البحث عنها فالكالسة إنجن لتعلموا أن الله على كل شيء غدير وأن الله قد حضب بكل شيء علما سبب النزول بين هذه سورة وحي الضلاغ قلتها أفسنا سورة الله عز سبب النزول كدول وفرب مذغره عبد الله بن عمر اياف رئيس عمر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله حادثي و فري قبدي ودي باكو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كرو غو غاي كل كان سو ييري افوعه غبد غري غجي منه غورتا اي دي جا كان ما يرثو حديقه بدا هاي تا دي هفرو مرك 10 اسغون تا هفرو حفر كل كثر رسولكم يني تلك العدة التي امر الله فطلقهن للعدهن لم توحي لنا ما فيها هذا قبدا وجرت فرده وها يا حديقه بدا جده ظاهره وان لا كل نفر هل العده في ف سبح دي كل xayn ka hadlin lugu furo iyadoo dhig qabta waxa ay sameyay aad u dhisha qof qadima qof jirroow xof jirro mahadin buunulay waxa laga yaaba inaan wax kalaba meesha ku jirin qof fahma darada ku qosoda laga yaabo halka waxaa wey waa in la isinaxa qofka jiran oo xooda laga yaabo daday aad urey ka fahmay jabto batambasnaan taa iyo قبله أوصام ميراته بيل كل ما وهذه أرخص سبحانه ومركع إديه أي سند نقوته سجل بله وهذه مني بدليل يواح إكونه أن غلا كل مي كاسيس العذوق حديثك أبو قارب أوليئي عبد الله قبله أنت لجوء إلي يا لي جارت أي ميراته أو داهر نقوته أما هيسو أما أديع أو أنا ثابن كل كسيدة خويا الله بعث يا ذا أنا سيد من مالك بعث شيخ عيا، أنا سيد من مالك وهو رسولك عليه السلام وسله، وهو فريحات كيس حفظ فري، مرك أوفري بجبريل وجمد، أولي عشوه، فإنها صوامة قوامة يا ذا الحفظ عقب كسيدين كلامها وقف صم بدل وعوتك بدل وهي من أزواجك في الجنة، ذم رك فوق بدون تجنب ويكن مثل، يا ذا رسولك عليه السلام وسله ووسع سلي سبب النزول كلام ركش ساس إدلة أو رسول كأو شيء هذي أيا اللي يري واحد ناسك تناقها مع أورك على مديك كوب عاية كون بيج بكسو عنا أما يري أما وين هذا معه إدأ خلكه والله إيش ناسني سو ربي خلك يضرب بالله بتوأك الرماحة يجا هي سورة بسليش عرف عرف بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ وهذه سورة وها سورة كتب الله يا بسم الله اللهم جيوزك شادي اللي هي الرحمن نحرس جورو أدم الذي الرحيم جارته نحرس الرحمي متجره هذي نحرس على تعال خذوه يا يهال النبي واتين مريح حفظ رسول كفوراي قل كامركن نبي الله جبينا يوم أمد ولنا ولودن ليه محيلين أمد إيش جاي إصاب اعتاج وعندنا كذالك ناس أمد إن ولدنا طلقتم كل عبارات ولنجمع في قص يا يهال نبيو نبيه وصار فظلا إذا طلبت حضي أفرسان أم ساعد مركب إذا أردت مطلقه إن أضع فرتان حضي أضع ذه أو فريد لقفة كوايو أو وعدي إيو فجر في البيت إيو أخيار لها ضايع إيو وعود أدبنا أنت مجنواني وانا إيو برتاسي إما نيسه فطلقوهن قبلها فورة لإدا تينا إدا وحقوة القفرة وإنه مدادة كده راتان قبله إلا دونين وعن رفا بالأمال لبد الله إنتاني وحيدة فأقول لما هذا وعنوا يا مركة أيضا الظاهرة وصوه ما إيراتي ودباتك صوه ما إيراتي أنا الله كل منك تسع القفرة إياه مركة رسولك مدعو يسعين القفرة قبله ويتاوي وعنوا يا شرعج إلا هو قنثمه وقلك الضلاق بعيو قفك حالة زياد الله بوه قفك حالة زياد الله بوه وطلبوه النفر قبلها لعدهن لاستقبال عدهن يجو عددها بقبله ومرك ضلاق كل عيب كوله ليه الله إسحاق يعقوب ومرك واحد سبتاية كلاؤيح ثلاثة غورو مد بين جوكته لما أم بي سي لما أم بي سي بي ب لما دبادو كله على كم ما يليت إسبيس إس كل كالمدبي وكل رمش كل كالعدهن كفره ما بنارين لكفره واحد عده هاي واحد العده إجادنا هلا كوبو وهلا أغادو وإن إجاد الله أور هايو وهبي مراجعة اللي صمينا يولغون لغون هايو إيهدا إلا ما نيسا الله وضفا يعني سبيالك إسكدر من إجاد إلا إلا ليو إلا كولبايو الله تريوي وإن إقباد الإجادة إلا أغادو ماه إنتعاو مدفرو دليل أي مدأ روستو المساوبة عن كولك اللي يفوق كبسة باما واحصل إد إجادنا كوبو أغادو أو تريوي كولك حتى ربي سبحانه واتقوا الله ألاك ب كل لوذا دقايا فطلقوهن الذي هو غانسم واحصل العده هو غانسم اذا مرتا الميل مري فطلقوهن للعده الذي اللي بماهي وامر ايضا افرى امرك هو غانسم او يغبطها لو فرين اذا وعو اليل او يان لو فرين ايدو اما دي كو اما ايدو انت ظاهر لا لا كل يان لا سي دين فطلقوهن قربي فره للعدتين واحصل العده في رباكوبا وتقول الله كبغا خبكم قال له اذنك اذن ربها كبقو و اذن فرايا يالا لا بقى مر بين جونا فطلقوهن واحسن العده ان هيالك كلال ايمانها لا تخرجوهن كبده الى طلاقها بحيننا من بيوتهن اقلوا بها ان تلقى غمدها لو فرى كل كزوجيه قرت نفقد ويليهاه مرشدي ويليهاه تورغي بي جوغيثا تورغي هذه مكا أنت سيدان كي وصلت في الله زج على استهل المسال نبدي عانود أديك النار كذا يقصير ثنا إذا يدينك إن الله إستهل حال الماء والنوى خوف رجول إيجتك أديك مورن كرتيد دعيبك بقيسه ولا يخرجنا ينعي ينبح يذهبنا ينبحنا وحال الماء خلق هذا جبلين اللودي لي إن قرينا لوفرة يكب حلو منكين اللودي لي الغضبين خليته وحال الغضبين كرايا إلا يأتينا تبدوه إني إلي ما دان مهاني بفاحشة العاب مبينة الأرض ولبا مريسون لدواني مايس فاحشة دا مبينة دا أيها علمات اللبا تفسير لها داي عبدالله ابن عباس إيا عبدالله ابن مسعود إيا مجاهد إيا إخيمة وحيكو فصلين وزينو خدا يزيني ستريها وعداده يكو جيرته الله يا معكمة دانا بحيني شرده دا جيني سمعكمة اللقينة waa hore ma la qarxay ruubayni ka adiyaa ku fafireen warxuma iyo buuq iyo qeylaha daylta maadu oo dadki ayna degnay ay ku dhaxnolay ilaan dhiin la gashay oo goof la furay wuu taa laaf gambiye kolka haday buuq iyo dagar sameeyo oo dadka gaboonaydo qalaabixin ayaa wax la hadii inta idin ka galmaatan anan laga hayo ala wa إن الأذى <سؤال> جو واحد المسلوق <سؤال> وما بنائينه، إن الجود الميانة ما بناء، إلا آياتنا إليه ما دام بفاعجه مبينة عند مهان. كل كثرة بيقولك أوامر كثلكانية نهيجا، وفي الكثرة يدين أغريبة حدود الله سهجمه يبين حرجة يا يكون كاذب. صانه وحفره صانه جيرنا صانه ياله. هذه حدودها ألا لا جدبك أما يجمع الدجديب تيسك بحره أما نملك بحيره. او سيدا اله او اريميه ليني وايو اله سوو هاد ومن روحه يتعدى ببه حدود الله شو ديما اي با دوما وخريقي جدب فقد وحادبه قالما نفسه انو النفسي سب المي لتعريضها للعذاب النفسي سب عذاب بندقي اله ابو عاصي وخلافاي كل كاقفك حدود اي با جدبو كو كان وايا فقد وحادبه قالما انو الظلمي نفسه هو الظلمي مركز ربي نو شيغي سبحانه سبب كطلاق لا لا تدري ما أدري لا الله إبرم من يحدث ت يحدث إنه إبرسود بعد ذلك براءة دبدي أمر ترك الأسر عيلة النبي الله أرتادك قد أمطرت ويرحنا سير ليلا وتروع عن فكثير ما تحدث آت آت بين قلعة وقف الملك الله فراب دبلوجي على هذا ملك الله فركد باق دبلوجي على هذا مركز ربي كجيري إلهوام بغلب الغلوب القلب بين إسباعين من أصابع الرحمن يغلب كيف يشاء سورة بغددية كلك لا تدري ما أدوغد لعل الله إبا مدنامتي يحدث إنو صدر هيو بعد ذلك طلاقة دمدي أمرا تلك لي ما أدوغد حل دلغة كفر مر إداد وضا بمانيش كل طلاقة مارك أفتاق وكي ما نايا النفط هذا إنو ساعة داودة أصبحه ساعة داودة إنو أصبحه أتراسة ضحبانك كفري وليبا وحي على كسى حلال سقوح على الماء وتذوق أيه الدلعينة تراه حلال ما وعذو دأت ميز حلال ماها كل كارب كا يقول لا تدري ما أدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرك كل كف إلى برخن حذق بده دوادا أجله من ما لشوفه فلقد ظهروا غريب حذق إدبي دواته أذقنا عبارب في سن يسير الله ببله يزن ويفير سنة يسير فلك هذه يدو طلاقة ودي ويقوم كلبتي يهدد أذق وديه هذي اذ مدلق فيصينا يسي قد راه فإذا بلغنا دي قبضيه وده وادان أجالهن ماذا إم مدسودي وده ماتو فأمسكوهن أره بلغتم تينا اللغوكالتاقين فأمسكوهن قبضيه هايستا ربي يري بمعروف واناكو هايست وإذا النكاحاك يسو عريسو سفي عنه لقاله مفاصرون تووحي لازين إمساكا ومو حيسانا ياوحا هوي إن محمد ذي الله قا جيه وانا فقضي إيا راسينكي إياه دقاليه اللو المزعج المعرف ما من أدوية عاريسين هذا قوسيان وأنت عبد القطب مركي إدارة هذا مال الحي أو المسلم كلاكلا كبر سلاحي باتي وفكسو علي نحن نقوم على السؤالين من الوقت يفكر دعوني سورة البقرة نقص ومرني ولا تمسكوهن ضرارا لتأتدو هنا في يق حدود بقصة ما يساهو بيد أدخل بيشان لوسو علي ما بناله وهذا ضوحه كوكاده خد قولوا وحاوي سيدا بلغنا اجلهم هذه المدد ود او دوادا فامسكوهن قبل هيسا بمعروف وناك او فارقوهن اما ضايع اجدوه ود ماته هذا ان يرضي هيسا لهن ضناك كمر اجد له ولماته او فارقوهن في ضايع بمعروف دا وناك في ضايع واجدوا ويعدل من سرعاد سيدي خلاف قيعه ايمها وورتي يشارك وحاوي هذاك هذا فورا هيسا إيه حدث سوء عشان يسود هراء وفرطي لباك وربا وضي على مرخاسي لأوية حدو انت اللي مرمي لها وحاولنا السوء عشاني قدقوا وحمد فرين ووهي فري سريعة عارك وأشهدو فريدي إيه السوء عشينا دي, دي لبا زبا واحد مرخاسي قليسان يوهي عدلين قرصور لبا وصاحبه مينكم رجينا كامير لبا وضي ووهي الله ووهي حقا رضا وصرف إيه أماني يأه زوي عدل أنت لبوال بماها لبوال بماها لبوح كرد وألكا بقيزا وحي الكسر أياض راقين الله مرخاتي قلينا دين قليناي مرخاتي أي خلاف بين لا حنيف على الله بده مندوب ومركو حلفور لسو أيه من مرخاتي لا كانوا مركل سو عشان أيه مرخاتي لا كانوا ويكسونا أم مرخاتي لا هو واجب مرك الله فور أيه ثم وات لكن مرك الله سعيد وعند الرجعة سعيد سنا أيه وواجب المرا خاتي لكن أمرك هذا أول أمر للوجود وهو أيه أمر لا واجب المعمدوق كتوصية هذه لا هلا إلا كتوصية إن زواجهاي أصلاً لم أجد واقع نسأل أمر الله يال أول مرته لفول أيه مرا خاتي قال لا يال يا طلاق يا فرد يا عشرين دي لا هو إلى وحيل واسد مرخاتي جلية ذوي عدلين كرسار لوا صعيبة وحيدا وم... بلغ وأحصل عدة واتين صوم مرنعي بلغنا بلغ نادي قبله دوادا أجلهنا ماذا صارى وصدق علي ظاهرنيه إنا إبعته هذي ودواته أبيكي جانس بدو ولدهاي بل لي لوا كمرتي وفرستي صباح لوا كوبان فانسي كوهنا حيث قبلها بمعروف وناقبدي دقا إيوانا جن كوهايسا أو فارقوهن حتى إذا دقا كربي داية بمعروف وناء وإن هذا الرجل يا إيسا وأشد مرخاتي قالية يوهي عدل عدل لمن لباو صاحبة ومنكم خلق النواوين شهادة مر نكاح نكاحا أي مرسا وحلق سنايو من أركان النكاح وطلت نكاحا أصحي ما هي شهادة أما من ناحية الطلاق والرجعة هذه لا أيضا أما العشان أيضا شهادة مركز اللون أيضا لنكو لجوا بما فرني عن قسل ونية هذا الطلاق أقول له أخذت وقود. أمات فجعي يساتي أقول بها هذا تحقيجين لك عرضا هذا لقوة أمنانا صورة قلوة هذه كانوا تحقيجين أيضا وإلا شهادة عند النكاح ركم من, من أركان النكاح لا يسح النكاح إلا به أما الطلاق والرجعية فصلنا من سنة الله عز وجل هذه مركز مخاطر كم منها هي. أما النكاع أما ضلاقي أما شجعيدي قفت جوغي حضابها وقفت شهادة وزيع لله لأجل الله ألا دردي لا للمشهود له ولا للمشهود عليه قفت بسناية أي مشهود عليه أي علافه ليسه مشود الله هنا وأقف خيازني أوجدرته لغدا مدنها من العساني أبا وينا من العس ذلكم كان لئيل ساجي وعذبه حل جواني من روح كان عادي يومين مثلما جاء بالله أبا وينا واليوم مالي ومن روح أبوحو يلا مخرجا ماله آخر ذنبه زاجي ومن روحه يتغلّى اللقبة يعله أبا وحولا ما خيازني بعثي اللجد بنا تبا أي ويرزقه من ينعيث مالوسا لا يعتصد ملينين ومن روعة يتوى كالعسكة على الله إبا وينكرك فهو إبن حسبه قال لك فلنك إن الله إبن طالق أمره أمركي سناشو لغض أيوك كارسية وحجي وجين كرام ملك أدو جعل الله إبن إيالي لكل شيء وعلارك إليك قادرا حساب سنلافين بوئ إيالي وما يتقل الله أجعل له so واحد waa badani wad qaba sabab nuzulina ila talihii wa hajire wada saxaabiyi Owf ibn Maliq la jira Owf ibn Maliq waxii muslimiin ta iyo gaarada ay dirri jire nimu dhalay ba gacantii gaalada galay halkaas ay wiil isaga u dhalay Owf ibn Maliq ii xogaa duu ay gaalada la wada tageen wiilkiina waa qof ka saana waa xirten waada sanne tifqal ramana والورنجر والك على رسول دونه بقوله لبنيه كل ك والك بين بنيه ك لا تجاري والك حوله اللي هاي ولا ك حوله بمشت كي والك ب والك لشيء ما نل ك قبنا ويه ك كل ك والك بوقي عبادك برسى ما رسول فويمك وغيره رسول الله والك قال في ما قباله كي والك لشيء ما نل ك قبنا لا هاي صبره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الضيّ قال قاسا ولدك ولد يكون غضي وأولي رسولك أريته رؤش عجاي تعاليمنا الليشوسية إن أي نأبك أبغنه وأين صرمنه ولا حول ولا قوة تأغرنه بل إنه فري بل يسكن دعي هل كي باللبلوزير لا قبضي يغورديك أعدك ججلا ولا حول هذا الظلاية البابك الباب كفوك راعي إلا يبو ساحن ما يعى ذكي كلوادفه وبرجي باسود ويلكي الباب كفوك فأنا ويل كوفي، فروافق سيد، ويجي لي بكل حال من الموضة، وأنا أكثر، فتأكل وسوف رجسي، يا ربي مارك المال المار ملكي اللي بدأ يبوي، كل كاسة ما أنا ما روافق سعيد إسلام كورلقاته هي أوامر تقيم قاسيلة هذه، كل السبب فرحاتك بنطيب رسولك أليمي فمن يتقل الله إلى قفك بقى وعوفي حسكيشا لكن حكمك هو عام يجعل له مخرجا بفات الله أركاب الله أفره ويرزقه ويرزقه رب حنتك من حيث الميل لا يحتصبه سن مليسني ومن يتوكل قفك عسكذا على الله إبه وإن دوسي إسه ديب إله فهو إلهنا حسبه وكفلين كافي يسوي ومن هو عيته وكل على الله إبركك فهو إبرحسبه أحد كان متكوفلاه إن الله إله باريقه وتكوفلنا كافي يسول ومن هو عيته وكل على الله إبركك فهو إبرحسبه أحد كان متكوفلاه إن الله إله باريق أمره جروي باريق أمره نجروي إن الله إله باريق إبر جارسين عيوي أمره ترديز لا وخوري من كرايه ومشاريع ده اله وقت جوجين كرايه امال امر لاركابا ماشي او ربي أي ايا ربي غارتينا يا اد جوجين كرت او كوري من كرت انا مالا ان الله اله بالغ امره امرك تالف ليليه ومشي ربي غارتينا وان لاشورت هايكري وان ادنا اي دي ديني نينو قد جعل الله ابا ويله لكل شيء وحل ارك قدري قدر المدوسن دافي باربي ويله اللهم وبجانبه تغدير بك وكل شيء عنده بمقدار بينكوس ومرني في سورة الرعد وكل شيء عنده بمغدار وعلى ركب الركاب تبي فياصب أن بالكليون تنسي بين المتاع أرجع على الله إلى هو ويا له لكل شيء وعلى ركب إليك قدرهم مدوشا دافئا ومعلوما وربك يكلح دينك كلية والله إياكما من المحيط كل عند بعضك إما ننشد الله بطرينا يقارك وأعطينا رسال بها الكالجهديك ومرك شودك تي والمطلقات يتربصنا بأنفسه ثلاثة قرؤ سورة البقرين وقصوا مرني دو مرك الله فروك سدح ديقو يتما إقدان باو الحادة سدح دا ديقو دعو يتما إقدان أيال أي منك يرتكور سنك ريسا يا رسول كالسلاش نتسمي أولي ركوان ديق باكود إحنا سيني يالا والله إيسنه قال تعالى خذوهوا والله يا يا قوستي من المحيط دباقك وسيط هونك عندي كل عين إنك قوستي من نسائكم ناهيهم ما كملوا اني إيش سبتم بره بيرسوا الباع اللي أنت مده حدات شقسين وأتجروا إذا نسيت الأيدا بخيل هاي فإذا تونا فلاش كل قوحا يمرن قليان فوق هادو وفق مر الأيل اللي qof gaar ki gaannimo oo uu ka rabaa illa garay laakiin qof ka yadoo waqti gaarin oo waqti ga yadoo ah aan oo kaga joogsan laha aan gaarin inta hanu ku dhaa amasi ka noqota waydii seelayay iska joogtay ilayeen ilaahay ka gabow walalla isna luqaday haday weedey waxan si kartaa adhaan noqdo haday weedey sidaxdi bulood la lo من المحيدة كميدة من المحيدة كميدة من نسائكم هوا انتين كميدة إن اختصتم هذه السؤال كميدة كميدة فعدتهم هنا قوة عدة هودة 23 بليالة 7 عوض قوة هنقارين ويرنك انا يقوة ويرنبالة قوة هنقارين كلها سارة بيري والله قوة ان لم يحبنا اما قارسا قفت عين ماجي يا واحدة اوين هنبي حدوسا قفت عين سيلا يلايا يري يريري قوة قلال لعين يا يا جونا سدح رابل الله بيلا والله إن عيهم أن لم يحضنا ولقد بيك إماننا لسغرهنا أو أما صحبنا فصداك بجاي يا جونا ثلاثة أسورين بلا يلسع أو وحنا هريمرك إنا نشاجن هو يأورله خذوه سبحانه وقولا تلحمات أوركوا وصاحبك عروشا وح كوسدة أزلهنا يا جونا مدد الله ترينايو أي الله أنا إنا بلاهوي حملهنا عروشا وح oo hadii indasaas wala faray galabta daa suujeedii oo u dhamaad kulka waxaa weeyo marna waa ku dheerataa marna waa ku yaraataa oo hadii amal laga gadhintii amal lagu furay urkeedow yar muddo وهو يلمهم مراحل بمراسلولوجيا افرتن بريبو دعان يحي افرتن بريبو وغا حنجير يحي لبدا افرتن مكه داماتان اديريبو نوقدا افرتن بوكاهي لباهاناهي تبدا افرتن بقول يلباتنا بين افر دول كل كا كدي با نفت او مرسدا واهو يكل كا حد الماء هذا كنوا قد ما يأفر بلود كنوا قد ما إلى عشان الجار والوحجبان لكن وإنتا كير هذا أربعن هاي هو على الجدوة اللي العرضي شيلي اللي يلي ما يوح هو أول أن فقرا أي نشاهد دونه ونجه أوركا لأن فقينا هذا إذا لا ترين أيه وأي مهوء واحد way bandan ka kalee in ciisaa ala qal umuri soo yinka waxa ilaahu wakhala surati adamiin tani ma jiki ma dad kulka waxa way inta du'aan u yahay waxba inta hadii ay du'aan soo daadiiso awalna du'aan ku jirey warban laha oo waa dhalay ومن رويت غلها ألك عبسا وهو أبا فرعية شرعة كوحد ماذا يجعل له الله ويليا من أمره ثلاثة سوء دم يسرم فريد بأبو ييليا ذلك أمر الله كل قصيدة هذا دينك لنرجع لسيارك إلى وحول ذلك كادوسين اللو أغريل أي أمر الله خب ثلاثة سوء أنزله ابنه وصده جي أمرك إليكم إنك لا إني وَيُنْكَيْنَ كَيَ مَصَالِحَ يَدَنِي دِي كُجِرَانَ هَوَدِين بَالُوسُ دَجِيي كُلْكَ دَر يِيلُ مَل مَريو فري ذلك كان أي أمر الله الذي رغبيه أنزله فبأمرك ساوود دجيه إليكم إليكم الذين ساوود دجيه ومن روحه يتقي الله الله كعبس ود وحلفر هي ييله يكفر الله وهو استرايا أنك بقي ويعظم اللوا أوى نا نا يا, يا له روحه كبر غيروه أوى نا نا يا, يا من حيث سكنتهم تفديه لفرماش اللقينا يا أرك لقاموا على مركز دشاء قريقي آب فرتين تال عداود يغلق هذا شأن ولد قريجي أول مركز على أي جوب تأكل قد آت إلى هذا ما لك أنا وجد يا جد والله قال تعالى خذوه وأسكنوهن كفدها فرتين وعاد جسال من حيث نشأ سكنتم إلينك أذكر سنتين أقل كأذكوجير تأذيع هذا يكون لميته كأذكوجير لميده لميدا لقيمه أذيع كل كأشرق هذا أذيعنا كركوم اللعين أو كومال مركز فرته كذب أقل كيم يكذب في عنق إلى أولي من وجودكم تبركنا هو حكنا فجر يوحن لب حينا يويمان دونا أو ود دون يا كان حينا يلا فيرنا كل كأنت إتالك أقول لك أما دكارها قدني أيه مياه أكون ayya gabadhu ay ku ciday telefoonay halka hadiyaqalka lagu furay laga bixiyo oo mid la mid ah lagayo awleday maale laakin mid kale iyo ta xaqiir iyo la laadin aawadeeda asa la diidaaya afkinuunna waxa ay jisan gabadhu minayso ma shaaq shakantu midin gabadha dagan tiino min wajigkum adiga tbarteenna ودله باهلنا مبحين كرايو ويله بايان لبحين يميري حقنا ايديي اعدادكم باللودي سي انتي قولت توي كو حميني ويدو اي الله يا الله هي كباج هياليسه الى ولا تضاروهن فبين قبلها اعداد وتفنايه لتضيقوا ان ايديري جلسان عليهم دصور او اكو كلفت ورداه يا علياك مره منيو طلعت ايينا سو عشني او اما أما فان انتو بعضو حيال انتو ولا تبعروهنا تبدية هدهنا لتضيقو إناد إريري قلسان عليهم نتو صارو كولك ايذي او إده كجرتي إده تضلع ايه هدنا أور لاداي سيلا يلا هي. إلا ايه كدش ادا نفقينه نفقة الحمل باليا ايه كافران تاي إده هدهنا او دالباي او قال تعالى هذ اي قبلوا هذان اولىك حمل كوي لفرعيدك جريوا اولىك حمل فيه رعم ضيه كنوا مدلقاتك وين كنا هذ اي قبلها لفريهن اولىك حمل ارقوا وصاحبوا على اولاد كسيدة سيده فانفقوا قل الذين وحفرت مسروفه عليهن قرقوده نفقت سينيشن الى ان جن نفقد سينيشه حتى يضعن الى اكدره حملهن وهي على كسيدة كل سيده وعديده وارتا إذا سيئ دوه دماتا سيئ لأي يلاقي هو الأصباء بالأباس هو الأصباء هو أي إلمهن إذا سيئ هذه أنا أقول هذا سيئ لابدين إلمه إذن كدح إياه كلك هدى مركة إلمه أفريسي نوجين إيسو هذه أنا فقادي أقول إذا عددنا نما دمات أجري أرنسي إسوب هذا سيئ نفقادي أدرك إيواطين لكن مركة دمت أجريكو مقا حظن وإلمهن أيكو نوجين أي أجريه طهي قال تعالى هذوه يرفعين أرضانا قبله لا فري هذا إيدنا نجيان لكم إيدك وعروت الرجال الله عنا إنا يخ واتين صامرنال هذا أرضانا قبله إيدنا نجيان لكم إيدنك فأتوهن السيره نجورهن إجر كورسية والنفقذي هي كسوذي هي مركي وهذا وسي نيسا إجرة لله المي ويكون نجينا نيسا كل كان ربي ودا جيري صلاه هذا اللي يفقي يدمرك هذا اللي يسفرو اولادنا ربي سبحانه وكملوا يسفرا بينكم لحلين بمعروفونه وهو وهي عتها بالله يسفري مؤمنين بالله ودا يحي وحدان لودا جيري كل كان الا يسكو تعديل مثل أركاب مثل لو انا كفروا او اسلامتونا هي خير هي مسامحيه دمرين إسم نفسك أو كلك فكره فروق أو كلك يان لا يسكت عاديني هلا كلا لعذول كلك عاصرت بجيل سبحانه وأتميرو واحد الفرط بينكم لحدينا نما عروفين رحش العادكم من أحسنهم خير إياه يتعذين إياه لا يسود بمريو إياه ضغالي كلا حيرو كبرنا هفرت منك منكن هفر كن سوني ماشي على كدرة هديتالله وياه وين تعاشرتم فساتر من له أخرى وأول يهدي الله شو way gawo natiirado cola diil miita ay gannawaskaney halka ka gaadimay isna u irado qof feelma weeyda dfsay hadeen daqaleenay fiya kursiin may ee leeyelay qala taala fa bihuu ila wanta aashartum hada dfsu sulaisa tan oo awl baba yado la is qabna wada joogi wayay inimah la wada daqaleysaa hadin فساطرل له اوغره واهول لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده المهله هذا شيء لو عادين ماي افساطرل له اوغره وهي خغا مسدكتهي جبدي وهي ليه هذيك المهن دلي و هو انفعا لنا الا منك وهلايا كلك هذيك دلي با انه قالثا لو قالت او ام علمي با حدا تسديه دي كله انك واحد هي. معني ايه واحد ايه ايه ايه انا عاقي يلوك ارد عراد هذا فهان لقول لقل ما يبن هذا ليه جيبه الله تابتين وانت عاشرتم حدا الاسعوصله الاساتان واسوده بيه ويدان واسقبه ويدان فسا ترلعو وحاونو جينايسا ولقي له اساقه أخرى من اتكالوه ليونفق دو ساعتي من ساعتي دول قلت بينو فانفق و هذيك و ديه ايو اللي يهيني اهدي وحنو جينيه اهلا نفقه يو قولك مسروفة منك بحينا يا بخيسر مسروفة منك بحينا يا وحاو إسادو انباحة رديس الليهيه فقه قسادو عبوكال القاضي نينك اما الفقه او حسن بوهن لقونه اما اندحات اسك اللادنان رسيس عالي سايبهن لقونه يا اما اندحن لقونه قولك هدو لغانيه و احمي عنا العصر يا إسلام وقورك ايو المهنو حذوه من اللعاجي هيك ذلك إن الله لعاصي حذوه سألوا سهل يا وإيمانهم أم العول اللي وأرك إلا وإلا إرك وحكة كان لمال قال تعالى خب وغوير اللي ينفق حنا فقيل ذو ساعه سنادمني يا اللهم هنك أو صاحبك إهو حيسته من ساعته لمن ننسى وحكة فقيل أو عول حذوه من الغلين يحي وحهو حيسته وحنهما أذا قالا جودي هذا يرتاي بهذا المأجنيزه حسيه وهو حنما أولا قيرا ده غاليس ليوفقات نفقه يو, يو ساعتم كاللنانة وصاحبك اللبن من ساعتها كالنفقه يو ومن قدرك اللقاء إريليا عليه دوسيس غزقه حتى بميتك اللقاء إريليا اهو حضيس لها إنسانا يلايا إلا هوحو يرفال يوفق. كان هاصي مما كي آتاه الله ايبا وصيهم عكسي بارك وحصوكان هوقي يو دور ومن روح قدر لغو إررية عليه كركيسا رزقه من تديس لغو إررية فليو في قبحيو مما كيوح كبحيو آتاه الله إبا أوسييو قلتاة ربي الله سبحانه إنا نقفنا الله عودي سكبران لغو كلفه يا ربي الله يكلف الله سبمحل سارو نفس النفس إلا ما كيما هانا وعكالي آتاه إبا نفس أوسييي قفكوا بحي لليهي يحي إبا سي إبا بحي لليهي إبا حيان كونك عندي تكوجيرين الى ما اورم لما اوران لا يكلف الله نفس النف الا ما ما وعكلت اتى ابن النفس السيئ كل كفو قربي كلك حق يحرمك من لقد دعيي او قهر لقد الله بعد إذن الله تعدينه إسنى يوسى الإسمية جبين وهو إله مع إسمه وهو سعود موغة سيجعل الله بعد عسر يسر سيجعل الله إلى خيء الله إلى وحيان دونا بعد عسر ورئيس كادبه يسرا فضيد وكأي من قرية حلقة وحاكة باللابة أنتلذي اللي نهر بقاية ولا نتوسى إنه أمده ينبذل وحاكة دي بجريب قال دبابة بلانفس وبعضها يأذونك أنا كرب عند دباثية فولحه أخيرا حتى أدرن لا أدر بيقول قال تعالى خذوه يرسب عنه وكأي بلدان من قرية تجمد بلدان عطس كبير شيء عن أمر ربه حبيقت أمره سك كبير يقول وأوامير سكان ليدن فرعي عاودن أما كور ليدن كوفرعي القرآن كه ذاتك كبير تلاميل مريم وإيلان ليدن كلامك واجري وكأي بلدان من قرية تجمد نجمة العصا عتاد كبير سيد عن أمر ربها رب جد أمر كيس ك كبير هو الرسوله خب خصوصيشه هو أمر شودي ك كبير شودي نيفوليزه أو مال مرثي كلوه هنا سيد خذوه ضمير فحاسبناها أنه حسابناي حسابا حساب شديدا دروي ومعسيدي هي خلافك يقفكي أي جلاد اللغه هذه وعذبناها أنه عذابناي عذابا عذاب مكن يابي امكغله يا فداقت بالمنسي وقال امرها امر كسميسي باسكييدا دمسي او وكان هو هذى عقبته امرها امر خيدا ابن بامديسي خثرا طابا هه يا بلاي انت وادونك ولي انت الله خبي خب لهم قال كقومهم بدخل بري سامون حذاروا أمرتي يا شرائع هذا دوري وعيدا وسيد الرّبي وعيد كثري وقدس من وعيدا إنكم كلامرك الله هو الرّيع وضد إلا مرينجرين وعيدين ثال أذنكن Abbas قصر للمريع أخيرا عذاب درم أي الله ربّي قل كوا وعيد يابي وكأي من قرية دجم عتاد عن أمر ربها صبغ الأمر كثكا كبير سي والرسوله فسوس الأمر كذا كث فعصبنا أن حسابنا حسابا حساب سديدا درا وعذبناها أنو عذابني عذابا عذاب نوخ يابلك وفضاقة لدميسي وبال أمرها أمركي سميسي باسي كي لدميسي وكان هو هذي عقبت أمرها أمركي با عرب دنباديس خسرا هو هذيوي أعد الله إبوه ضربي له, إبو له مياكا عذابا عذاب سديدا دراوه سلا أمركي الله ودور بحي أمديه أخرى هيا اللي نلهد لي مركاسه ربه سبحانه فاتقوا الله حبا لنبع صورة دلقصة على اليهي فتقول الله ألاك بق هو حل يذن فراهي يا يا أولي الألباب عقلك كوه وصاحبك هو ألاك بق الذين أولي الألباب كوي عقل يو صاحبك أمنوا حقرهم يجيب إناك بق فتقول الله ألاك عبصر يا أولي الألباب يا أصحاب العقول أقل يالك له الذين الله اطروماي سن فين كبقا ساد او غبقنا ساو غبقيسان وا لا ينسيقي قد أنزل الله اليكم ذكرا وارسل اليكم رسولا ساو غبق ساو غبقيسان وا لا يدين تلماميو قورانا وا لا يدين سو دديي خسون قورانكا يدين برانا يدين سو كل كا قورانكا وхуو يدين شيโก رسول كانا يدين شرحو إليكم بدين كالذكر القرآن بع الله دجيه تجيء وارسل إبوه برايو إليكم بدين كالرسول بع الله إدين صدريو فلك الرسول قال الله إدين صدريو ذكر الله إدين تجيء القرآن كها إدين برايا رسول قال صيطلوا أجريا عليكم دشي وحوكوا أغرنايا آيات الله إلى آياتيالك يسيبوا دشينا كوا أغرنايا ولا فديء إيوه معنهم ولا بذيب إدين برايا تعالم تقولك قاتوا إدين فلي ليخريجا إلا وحيوتا إمركا والآن كيلا سودا جييي إيا الرسول كيلا سودري وحلو لدن لها ليخريجا إنو بحيو أما رسولك أما ذكتكا أما إبا إنتا بفاعل وأن نقولكنا ليخريجا ألا إنو بحيو الذين دفل آمنوا حق الرمائي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال وناكسا من الظلمات مقديالك إبا إنو كسار وضلالك إيا الجهل إيا كفر wa aso din ba muqdiya ila iluhu kha ka saara darteedbu quraanka uu soo dejiyay rasuulka uu soo diray rasuulku ayad ka u la akhriyay ila nurin iftinuhu bihi wa haddhiya runta fi yaqeenta law baxu sasalo ugu soo dejiyay oo marka markii in الصالحات يعملوا ونكسل من أول ما يكديارينه كبخيوه إلى النور إفتحوا بحيوه ومن يؤمن بالله فلن تفضل تعاليمتا قاطعه سيدا لشيكا يجيه له بل خير كالله قوته لك إياه سارك ومن روح يؤمنكم إياه بالله خبق عقل وعبودة قفكركم إياه وهو يعمل عمل فلا صالحا عملوا ونكسل يدخله إذا كان روحه جنات باريا اللحظة سجري أي درير هايسو من تحتها بارها قريها إيا قيدها كوية الهوصوذة الأنهار وبيا البيو إيا عانو إيا مالاق بيا خمراء أي هوصوذة الصعونة خال الدينة إياقوا كووارايا فيها بارتها قدهدا أبدا ولي قود إيا الله بكوووارايا وكانا قيريون مايان كانا قبوبنا ما مايان كانا قوري مايان مش اسيسي جوكتا وقوووارايا كل قاسة رب يري سبحانه وليبو وحا لو دربو انتا كليته معاها ان قد احسن الله ال وهو وناجي له فوع ايمانك يا عملك في ان اسكتري رزق انت ترنا اي بو وهو ناجي وهو وله وحن لا اوغي ومن الرحمن الرحيم من كل كنتيجه لاسا ايمانك في عملك الصالح اليه نتيجه محموده ومهديو له ومن روى يمنه ما لله ربك حق ويعمل عمل فلا صالحا عمله ونكسر يدخلوا ايبه وقالينايا جناس مباريا سجري اي داريسا من تحتها وسطي الانهار وبيال خالدين ايه وقوارايا فيها بارتا قده هدا افده ولقوديا الله فدوحا بابا احسن الله ايبئين وناجي له قفكا ايمانكي عملكا في عانش قدر صدي خزغا انت ايبئو وناجيو الله الذي خلقت عصموك وآيات ديودان بايتي سورة لين قتلتا ايه قدرة اله إنا وحى إلى أودى سكهر من كرايا جرين أما علم جسوا حكم بكراؤه سنجرين أو رب ولا يه أود جود أو وحول بوكم غنيه هي علم جود أو صحو البوقا والهيوف أو كان كأود سي هي مخلوقات كونول هي هول هذا هو إن وحى كذيع ما يلأرك قال تعالى خذوه إلى الله معبودك جودك حقا الذي ألوه خلق أبوري سبع سماوات سموات إلى رجال صدقاء يأبوري kolka samawaadku todoba inay yihiin khilaaf male ijmaac we qur'aanka meelo badan ku seegay wa min al-ardh dulkiina mithluhunna sida samawaadku uu abuurey kolka ahadiis qolyaalka todoba ku seegtay uu jirta laakiin qur'aanka maltin ma maaysa oo laga qaato in وقارن إليهم مثلمادو وحق مخلوق نمدا وصمدونا هو مخلوق بلوكنا هو مخلوق قارنوح إليهم وطلبا نمدا ويه مخلوق نمدا اللبادة مثل يدي ويوضاقانو وحوو يو من الأرض براليال ردو ويخو أبو راي مثله إن القوة تلبا عصير سماوات وأبو رده إلا أبو راي يترذي لبدي بيسه مدبج ويهيهيه شا سيجموري وبدانتهي قارباله لا إما السماوات كوالا جمعي دل كنا مدا بيا السماوات وكلا دوينهن لكن دل كم مدا بيا الكيس وما كلا دولا وامد هذا أي نزل ساجن ما هيبولا ودم مدا بيا ونسكول الجنيه والعلم عند الله خذيبه دبو يخه وحلا قوم وما يأقون تباير اللهم حق الجحور عبده الذي أحدوي خلق أبوي سبع سماوات إلى رجال صدبا ومن الأرض الارض لول يلكنا نيثلهن تضوا السماوات للمره و ينته تضوا اي ارذل كابور و حديث صحيح او اي دا سو ارورتي ورسولك وكاد لاي حجه مع في الحديث او يري ذل ك فك المره وقفليهي قف ك نعد قيامه و سو حملايا فكذي اون بعي او لاله سو قرقوري قدبه ارض لغ سووده جوي قدبه تاكي نقني كل كيا غالي كرائي قال <سؤال> كحديث كاتو دوابا كوت المامي هي آية المركب اللي يشوف جيو قل الياك كنا تدابو ومن الأولي دوالياكنا مثل هون سنوات كاسوكا تدابا لميدا أي رب دروكينا أبوريو قال كوسيدا هو أبوريو جنده واسع بالعرين بسي يستنزل الأمر أمر كإباد جايو بين هون اللبدي تدابا تدابا السميريو تدابا الدلبا أمر كإباد حس عن هيا وساعليم في لهب الله هيا وخلوقاتك هو اللهم قل يا الأمر أمرك إبادة جاية بينهن فعواتك يا دوليالك ضرورة أمرك إبادة جاية بذلك إلى أرنت أو يدير القرشي لتعلموا إن ذوجتان أن الله رب لحق له عبده قدير اللأواد بدن وكرد بدن إنه على كل شيء وعلى أركد من أنت إنه أكرد بدن يهي. إنا دعاتنا بارنت الله يجيم كل الله رب العقل وعذوته قبعة هذا إنه كعب إنا دعاتنا بكل شيء واحد <يصرقت> الله رك إدعيك علم إنه كعب إنا الله يجيم كل شيء جاية ووقيس كان الله صلاه وقولك أودله إنه واحد قبل إكرجين علم إله واحد قبل بحسن كرأوسن جرين أتا دعاتنا بارنت بذلك إلى أرنته وقيسية وقيسية وأن الله ربك حق لك عابده على كل شيء واحد لك كل دوسي قد دينه قد أود بدنه أكرد بدنه بدن إليه وأن الله ربك حق لك عابده قد حط إنه قوضي بكل شيء واحد لك إليك حلما أقول والله سبحانه وتعالى أعلم